من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهبوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم مشاهدين الكرام مجتمعين للأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وأولى حلقات الجزء الثاني من برنامج الصفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفين الكريم أباية الإسلامي الكبير فضرت أشاف الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته مرحبا بكم في أول حلقات الجزء الثاني أهلا وسهلا مرحبا بك ومشاهديك ومستمعين وأهلا بكم مرة أخرى دعال الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبل منا ومنكم وأن تكون هذه الحلقات لنا وللمشاهدين والمستمعين نزالة حسنات بإذن الله. وتفهم خاصاً لوجه الله الكريم، وأن يعلمنا ما جهنا، ويدكرنا ما نسينا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا هو مقصدنا في كل ما نقوله. بارك الله فيك. جميل أن نبدأ هذا الجزء الثاني بهذا الدعاء الجميل. أنا أتقر بير الله عز وجل. لأن يعني كان الصحابة يحفظ الواحد منهم الآيات العشر من كتاب الله، م. ثم يتأقش حتى يعمل به. ثم يحفظ العشر عمل فقالوا فتعلمنا العلم والعمل مع حفظ كتاب الله جميل هذا المنهج يعني ليس من الصواب أن نحفظ القرآن كاملا ثم, ثم, ثم محاول القرآن, القرآن ما حجة لك أو حجه عليك هو حجة في هو الحجة فكيف يعني بالإنسان ان يحفظ ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب حفظ البقرة في ثمان سنوات وكان رجلا المعيا ذكيا يستطيع ان يحفظها في شهر واحد لكن حفظها بالعمل آه. عملاها آه. آه. كما قلنا من قبل هو هم اعربوا قولا وعملا ثم جاء الخلف الذي من بعدهم فاعربوا في القول ولحنوا في العمل ونحن لحن في القول ولحن في العمل نعم <تصفيق> الله لا يا اكبر يا يا يا الله عليه وسلم باذن الله يا طيب. يا سيدي يعني لنتبادل الاماكن ولو لدقيقه واحده وهذه عادتي مع فضيلتكم دائما في هذا البرنامج وفي في برامجنا الماضيه والمنصرمه هو ربما يتساءل سائل من السد المشاهدين والمستمعين ما الحكمة من تدارس الصفوة وصيرة بواجعا في هذا البرنامج في هذه الايام هل من فائدة معددة او مجموعة من الفوائد لهذا؟ يعني اولا نحن الامة كلما يعني يعني ادلهمت الخطوب من حولها وازدادت غياه الظلم والظلام وظلمات البعد عن الله سبحانه وتعالى احتاجنا الى من يضيء لنا الطريق ولن يضاء طريقنا الا بصفواتنا هؤلاء القدوة من لدن ادم الى ابنائه من الرسل الى أبنائه من المختارين والمصطفين الاخيار الذين احاطوا بالرسالات فلك يعني ك, ك, ك يعني كانسان مسلم يحتاج الى من يرفع له الضوء ليرى ويستبين طريق النور لن يكون طريق النور الا بقدوة صالحه ينطبق أو عليها ايات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يذهب لنا هذا الا في هؤلاء الصفوه و أوصى بهم الرسول عليه الصلاه والسلام لأن... لاننا نحن عندما نسرد حياتهم تفصيلا باذن الله رب العالمين وهذا ايجادنا في الجزء الثاني يعني الجزء الاول كنا نحكي ان نقص لمحات ثم نسقطها الى الواقع لا. الان سوف نقص تفصيلا حياتهم تفاصيل حياتهم البيتيه الزوجيه الابناء كيف ربوا أبنائهم كيف تعاملهم مع المجتمع كيف دعوا الى الله سبحانه وتعالى من الذي صدقهم من كذبهم لماذا من صدقهم صدقهم ولماذا من كذبهم ما حجه المصدقين وما حجه المكذبين ثم بعد ذلك نستطيع ان نجمل القضيه لماذا هذا من الصفوه فسوف يكون بايجادنا ان شاء الله في الجزء الثاني من الصفوه الصفوه ونحن نتكلم عن انبياء الله ورسله عن سيرته لأننا سوف ناتي بعد ذلك الى سيرتي خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنعيش معه لحظه بلحظه وساعه بساعه نراه في بيته زوجا وفي بيته ابا وفي مجتمعه قائدا وحكيما وعالما ومتعلما ومتصدقا ومجاهدا سوف نراه في ساعات الغضب وفي ساعات الـ الـ الـ الـ الـ الهدوء وفي ساعات الفرح وفي ساعات الانتصار وفي ساعات الهزيمه سوف نراه انسانا كما أننا نعيش معه ثم ناسي بعد ذلك إلى تلاميذه الكبار فنزورهم في بيوتهم ونزورهم في بيئتهم ون ونوضح البيئة التي نشأوا فيها ونرى كيف أن تجدت هذه البيئة هذه العينات يعني هذه العمالقة هؤلاء العمالقة الكبار نقترب منهم ونستشعر أبوتهم لنا ونستشعر بنواتنا لهم ونستشعر أننا لنا أصدقاء في عرض التاريخ وطوله يعني ونجس معهم ونحادثهم ونسمعهم يحادثون لنا وننقل هذه الصورة الى اخواننا المشاهدين والمستمعين فيكونوا معنا يعني كأننا نجلس لنزور بيت ابي بكر ونزور بيت عمر ونذهب الى ابي ذر ونذهب معه الى الرجزة وهو منفج ثم نذهب مع بلال رضي الله وهو ذهب الى حمص عندما جاء يزور المدينة في زمن عمر ويؤذن سوف نتبع حركات حركة بحركة من الالف الى اليأس بإذن الله إن كنا إن شاء الله من أهل الدنيا بارك وإن بارك لم بارك يكن فقصدنا أن احنا نوينا هذا صدقا حتى يعني, أعيد يعني نعيد الأمة إن شاء الله إلى يعني أو نردها إلى قدوتها ردا جميلا حسنا ولنعرف أن في أجدادنا أناسا يقتدى بهم ويهتدى لا, لا تجد في أمة من الأمم قدوات أصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يعني نصروا الرسل ونصروا الأنبياء ولهذا حذفت سيرتهم من التربية والتعليم يعني ربنا سبحانه وتعالى يوقظ أمتنا مرة أخرى لتعود إلى, إلى, إلى ما كان عليه أجدادنا من سيرة السلف الصالح التي سوف نرى الخير فيها كله نعم. لن ترى خيرا إلا في هؤلاء الصفة رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على من علمهم عليه الصلاة والسلام اذا نشر الحوار مع صدراتكم وانتبعكم بمثابة حلقة تم هيديا للجزء الثاني من نعم. الصفوة ندند حول مفهوم الصفوة لماذا وجده ثم نفتح بعض الاتصالات مع سادة المشاهدين المستمعين فيها موضوع الحلقة ان شاء الله بارك الله فيك اذا المشاهدين الكرام مستمعين الاعزاء عبر الشريقة الفضائية واذاعتها مع الدعاء الاسلامي الكبير فضرت الشيخ الاستاذ الدكتور امر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم علماء همية وجود في الص وهل ما زالت الامه الاسلاميه ولاده بالصفوه ام لا ولماذا صار اصحاب الصفوه من الصفوه هكذا وكيف صفوا انفسهم وتخلصوا من شوائبها وطاروا الى عنان السماء ولماذا اثقلنا نحن الى الارض هل وجود الصفوه في الامه الاسلاميه هبه ومنحة من الله سبحانه وتعالى ام اننا نساهم في بناء الصفوه الحقيقيه وهل وجود الصفوه الان عائق عن ركب التقدم العلم والحضاري او ما يسمى بالعولمه واسئله اخرى كثيره مطروحه مع حضرتكم في صفه الصفوه فاصل قصير ونواصل كونوا معنا صفوه الصفوه بنا الكرام استمعنا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم دالي سامي الكبير فضلت الشيخ الرسالة الدكتور مرحبًا عبد الكافي مرحبا بحضراتكم مرة ثانية وصفة الصفوة وبدأ ذي ما أهمية وجود الصفوة في حياة الأمم الإسلامية. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على الصادق المعصوم. صلى الله, الله عليه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد بعد الصفة أصدرت حلقات سريعة نعم في عناوين. وسفناتي بعد ذلك إلى التفاصيل إن شاء الله نكون من أحد الدنيا. بارك الله في. هذه العناوين توضح لنا أهمية هؤلاء السفه في مجتمعاتنا. نعم. ولماذا يعني يعني يقول وفي الليلة في الظلمات يفتقدوا البلدانه افتقدنا البذور الآن لأن البذور قد قلت. لأن سوف يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين. هذا حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم هذا كرم خطير سوف يقل الامناء الى هذا الرجل يقال في قبيل كذا او في عائدة كذا رجل فاضل سلم يا رب. هذا الرجل هو الذي يرسلع عالم الصفوة. يعني حتى يفهم ابنائي وبناتي الجابسون امام شاشة التلفاز او الذين يستمعوننا عبر الاذاعة ان اضرب المثل يقال ان في مسابقة الجر لأربعمائة تابع هذا يعني يجري سريعا ثم يحمل الشعلة الشعل. ثم يسلمها لمن وثانا يمنتظروا حتى يكمل المسير هؤلاء الصفوة هم الذين يتسابقون في مضمار الخير نحو الهدف الاسمة لنصر الامة تتابعا من حامل الشعلة الاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه يعني هو حمل المصباح يعني اللي اللي حامل السؤال. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. قلت لك من قبل في كل قصر لفرعون هناك موسى سبحان الله في في في في مومن ألف فرعون موجود في كل مكان أو وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر بالرجل الفاجر الله يؤيد أثق كيف الله أكبر لما يعني سوف أصل على فكرة حركة إحصائية لا. عجيبة لا. من لجنة التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة طيب ماذا فيها انا سوف اوضح لك بالتقرير الذي صدر من الامم المتحده بالارقام عند غياب الصفوه ماذا يحدث كفى بهذا النموذج يعني لا. يعني عندما عندما عندما تغيب الصفوه في في في, في المجتمعات عامه نعم لا. لان الصفوه تحمل قيما تحمل قيما نعم فلذلك اعداء الصفوات دائما اعداء الصفوه في كل الزمن يريدون اطفاء المصابيح <مسكت> لماذا لان قضيه العولمه التي ذكرت انت التي تمثل الان يعني كما يقولون هو الصياغه الاساسيه التي يجب أن يصاب بها العالم الكارثه ان بعضا من ابنائنا وبنات نتكلم دائما انا في خطاع منسي عندنا في الاعلام الابناء والبنات نحن نكلم الرجل والمراه الكبار الزوج والزوجه وناس اولادنا شباب في فهي شباب المراحل المتوسطه انا اقول فين يكمن الان فيهم عمر بن الخطاب وبلال بن رباح وخالد بن الوليد يقمون الان في صفوف المدارس الابتدائيه والاعداديه والثانويه بفضل الله بما ارى من ومضات الامه فلما لما لما تجد ان ان كلمه بفرا اولادنا يسمع كلمه العولمه ويردون ان يضحكوا عليهم ليدخلوها في كلمة العالمية عولمة يقول لك اه اه عالمية تدخل تبع على العالم لا عولمة اذا قولبة صحيح قولة يعني ايه يقول ايه أمركا. امركا ان تصب الناس في قالب امريكي زمان كان اليوم الاستعمار يقول لك فرنسة تصب الناس في قالب الفرنسي عولمة تصب الناس في قالب واحد وهنا تكمن الكارثة لكن الاسلام له عالمية مش عولمة العالمية هذه معلنه في الايات المكتية كلمه للعالمين ذكرت اكثر ما ذكرت في الايات المكتية صحيح والله استناك ايه رحمه للعالمين في السنه الرابعه من البعثه كلمة العالمين هذه لما تلاقي الايات المكتية والايات المدنيه تزيد فيها اكثر فهي الاسلام يعلن عالميته من دار من دار ارقب الباب الاخر من البدايه سبق الاسلام الى هذه الدعوه تلك أ... النعم الع... يعني العالميه هي ايه ي... ي... تناسق ت... ت... ت... الحضارات تكامل الحضارات لا. توافق الحضارات صامويل هانتنغتون يقول اصطدام او صراع هو... حضارات هو... هو الرجل يعني عشان مع... يعني, يعني نكون نقضيين بحق بب... بح... بح... يعني هو يرصد واقعا هو يرصد هو قيم الواقع هو يرصد واقع عشان اريد كيف الا انقرعها انك لا انسى معلومه فيه طيب اولا في محاضره كان خطيره اذكرها في عام 99 وتسعين ومن السبع سنوات كان بهنا بهنري كيسينجر قال فيها بالحرف الواحد ان الحروب الدينيه التي قامت في اوروبا بين ايه بان اوروبا رفضت التعدديه المذهبيه تحت عنوان دين واحد عجيب يعني احنا في المدينة في المجتمع المدني لا. ماذا صنعنا على صدر صلى الله لكم دينكم وليا دين ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده في مكتر في مدينة في, في مواجرين وانصار و... واوس وخزرة ويهود ونصارى وصابئة ومنافقين تسع اصناف وعاشوا تحت مظلة واحدة ما قتل واحد واحدة كيس انجر يقول تحت احصائية دقيقة ان الحروب الدينية في اوروبا خلفت 40% من القتلة من شعوب أواصف أوروبا 40% قتلة من الشعوب في هذه الحروب حروب دينية خاصة بيهم هم بيهم هم. بينهم بينهم بينهم هم رفضوا تعبدين هم يأخذون يعني كافوليك حرب بروتستانتي في بروكستان في حرب أرزوكسي أرمن وأرزوكس وهم كلهم تحت أرمن واحد سبحان الله ونقول نحن في المؤتمرات عندما نلقاهم بدلا من ان تلفتوا او تهتموا بجدية لتنصير افريقيا طب ما تنصروا اوروبا ما انت اوروبيين نصروا اوروبا انتوا يقولوا العلم العلمانية انا ولم طب انتنصروا اوروبا انا يمزع ايه دي شغلات موضوع افريقيا لانه كان طلعوا القرار ان سنة 2000 هو افريقيا النصرانية كلها فلما فشل وقال لا الفين خمسة وعشرين و و و و, و لكن طيب بدل ما تبذلوا هذا المجهود نصر اوروبا ما اهم غزت اوروبا نعم طيب المهم في المقابل ليه ذكرت لك ال ال ال ال لان عدد القتلى من الطرفين من المسلمين والمشركين في 28 وعشرين غزوه وما يقرب من اثنين واربعين سريه الغازوة دي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم والسيد احد اسحاب نعم, نعم نعم, نعم سبعين حرب كانت عدد القتلى 386 قتيرة من الطرفين فقط و 40% في اوروبا نتيجه حروب دينية اللي يقولها في الدين انتشر بالله عدية بحدي السيف عسلم انا انا الكلام ده دي على مرة ثانية على اهو 40% ماتوا من الاوروبيين في حروب دينية بينهم صراعات مذهبية بينهم نعم بين بروتستانت وكاثوليك والأرمن، سبحان الله. مع مع حروب المتصالحات من بداية بدر الى فتح مكة، تلت مائة ستة مائة موجودة بالأسماء. من الطرفين. من الطرفين،, من, وغير من, الطرفين. من الطرفين، من الطرفين. رب جميل، هذ. ممتاز. هذا الامر نعم. اسمع يا سفيد الامر ال ال ال العجيب عند غياب الصفوة، وعند غياب الدين وعند ضياع عند ضياع ماذا يحدث؟ ماذا اسمع <تصفيق> يا تقرير الامم المتحده لا, لا كلام عمر ولا كلام محمد خالد ولا كلام ناس منتجات ولا قناة فا. شارقه ولا غيرهم لا لا لا يا سيدي عشرين من فا. العالم يستمتعون ويستهلكون 86% وثمانين من ثروات هذا العالم عشرين بالمائه فقط خمس العالم يستفيد 86% وثمانين بالمائه وثمانون بالمائه البعض عند غياب ايه الصفوه الله اكبر الله الله. الله. الله. عند غياب العقل عند غياب المنطق عند, عند غياب القيم طيب 225 فردا في اوروبا ثم في التقسيم بيقول في الشمال ما العالم الى شمال وجنوب أه. الشمال يعني اوروبا, أوروبا. العالم المتحضر 225 فردا في الشمال يملكون ما يملكه 2 مليار و500 مليون من البشر ده البشر كله 6 مليار <تنين> اكثر شايف. من ثلاثة وثلاثين بالمئة سبعة وثلاثين بالمئة تقريبا من سكان يمن... عزيزينا في الشمال 225 فردة 225 <تصفيق> فرد فقط؟ فقط يملكونا ما يملكه ثلث العالم؟ 22.5 22. مليار تمام؟ <تصفيق> هو اكبر ثلاث افراد في امريكا مذكور اسمها وانا بس باد <تصفيق> بتفاصيل بتفاسيط انا ممكن اضع حاجه على صفحة الانترنت عشان جيدا اصبحانه ان سبحان الله <تصفيق> ثلاث افراد بامريكا يملكون فجاءه ثلاث افراد معظم الاسماء يملكون ما تملكه 48 دوله اعضاء في الامم المتحده ثلاثه افراد ثلاثه افراد يملكون ما تملكه 48 دوله يعني الثلث عدد مجلس الايه اعضاء المتحده 156 تقريبا 48 و160 اسمع شيء العالم بغياب الصفوه وغياب العقل وغياب المنطق وغياب المسلمين عن الساحه بانهم ما اوجدوا انفسهم باسلامهم نعم وانما اوجدوا انفسهم بضعفهم صحيح. فالناس أخذت نظره من الاستك تعال لقضيه الانفاق الانفاق على التسلح 870 بليون دولار في ال... في الـ العالم في العالم بينفق 370 بليون في العام في العام 870 بليون دولار تمام تسعة مليون سبعين بليون بليون يعني كم يعني <تصفيق> أول بليون تسعة يعني نصف نصف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف هذا تقريب ممتح خمسة بليون للخمر للخمور والتحوليات في اوروبا فقط احنا ما كناش عن امريكا ولا استراليا ولا فيه. كندا ولا امريكا الجنوبية اوروبا ينفق العالم المتحضر على القطط والكلاب الاليفه في البيوت سبعة وستين بليون دولار على القطط والكلاب ايبا وعلى البنادمين ما انت مجموع ما ينفق على التسلح والمخدرات والخمور والكحوليات والقصص والخلاف 1442 بليون دولار. ده ده مليار دولار. أقول مليار عشان أكون حذى أضع في ذهنه مليار ماشي بالأم لا بالباء بالباء. مليار خلاص. تسعط أصفار ليس ست. في المقابل عند غياب الصفوة عند غياب القيم التعليم ينفق عليه في العالم 6 مليار دولار والصحة والغذاء 13 مليار. يبقى التعليم والصرفين الاقط دول الكلام لا 25% من الانفاق على قطاع الخدمات ينفق على الغذاء والتعليم والصحة ما ماذا تقول في هذه محطة. الاحصائيه البيانات الاحصائيه انا بس البيانات دي عامل منها عشان ما انا الموضوع ده انا عايز اعلق على المسألة طب سؤال بسيط, بسيط, بسيط يعني ثلاثة افراد في امريكا يملكون ارقام طائلة أي أي أي الاسلام ربما يكون داعي الى الرأس المالية عندنا ابو وكر لا ابو عبد الرحمن ابن عوف نرجع ال 1500 سنة او ال 400 سنة نرجع تاني سيدنا علي قال مقولته الشهيرة ماذا؟ ما جع فقير الا بتخمة غني عبد الرحمن بن عوف كان غنيا وكان وكان لا يحول عليه الحول في الزكاة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 هذا كان يملك ثروه طائله من العصر الان بالمليارات ف... ب... من اللي في امريكا بالضبط ف... كده مثلا ولكن الفرق ايوه ولكن الكلام عدنا عوف سخر ماله ليس في حق الزكاه فقط أه. ولكن زكاه وصدقات وتجهين جيوش وفي سبيل الله والمحتاجين ومن يريد تزوت ومن يريد ان يعتق نفسه فشاعت السكينه والامن في العالم ليس فكر الاموال لنفسه مع محتكر ملعون قال فصل المحتكر ملعون والجالب مرزوق يعني انا اجيب سلعة محددة واخد ايه التوكيد بتاعها وامنعك انت متجر فقير نتجر فيها آه. يعني أمنع. ملعون المحتكر ملعون والجالب مرزوق العالم ان منح... يثبت التوكيد لا ابن الحلال من احتكر سبعة عن المسلمين اربعين يوما فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله والمسلمين يا لطيف طبعا انت تحتكا ايه 40 يوم على التحديد على التحديد لان <تصفيق> 40 يوم انت ممكن تكون سلعه استراتيجيه يكون يكون ممكن يكون غذاء دقيق ممكن يكون قمح ممكن يكون صعب جيد على الحياه يقال على الاقتصاد سلعه استراتيجيه فلنبالك بهذا الاحتكار العالمي فاذا عند غياب الصفوه انظر الى النتائج طب معذرة حتى نفهم هذه الصوره ماذا كانت صوره المجتمع قبل الاسلام او قبل ظهور الصفوه ببدايه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والى ماذا تغير هذه الصوره التي سمعتها انت من الامم لو رجعنا الى ما قبل اقرا لو جدنا نفس الصوره هي بقتامه نفس القتامه نفس الطبقيه عقبه ابن ابي معيط ابو جهل اميه بن خلف الوليد بن المغيره وجعتوا له ما لم ممدودا وبنينا شهودا. الوالد المغيرة يكسو الكعبة سنة وقوريش تكسوها سنة. وكسو الكعبة مكلفة أنا ذا. المكلفة. العنب على البملك ما يقرب من 20 مليون ريال. لأن العرب من زمن يعزو الكعبة. نعم. آه. فكبدو. وكان يكسوها سنة. سنة. وكان يسمى زاد الوقت. هو الولد ابو خالد ابو خالد بمعنى ايه بمعنى ان لو قافلة من 100 200 ثم اي عدد اي عدد خارج من مكة الى اي رحلة لا يأتي كل واحد منهم الا بنفسه فقط طعامه وشرابه وراحته ومصروه جيبه كما يقولون في الرحلات الله الله الله كل هذا من جيب الوديد قال ربنا ظرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مال ممدوده وبينينا شهود 13 ولدا من طرس خالد يبسلونا خلفه فالرجل حفصل لهم طبعا هذه القتامة الموجودة في العصر الحديث وهي العولمة سبحان الله ناسية ما يتحقوا على أولادنا يقول لك الحداثة يتحقوا بمصطلح الحداثة أيضا أريد أن أضيع بعض الأول لأولادنا لأن دائما أباك والأمهات أولادنا فين في محاضراتك أهل هذا أولادنا الحداثة وما بعد الحداثة الحداثة هي القطيعة التي تبت صلة الإنسان بالموروثات واولها الدين هذا معنى الحداثة الحداثة غير التجديد يا بني هكذا نقول لابنائنا الحداثة شيء والتجديد شيء لا الحداثه المطلوبه الان في العالم الحر كما يقولون او عالم الحداثه هي بث الصله المعرفيه بالموروث يا لطيف اه تقولك لك ليه انت, انت العالم مصر الى عقل ما ينتظر شرائع السماء شرائع السماء دي في نوادي تبع ال ال ال الدين خارجا وتعالى أن نتكلم عن الأخاء والحرية والمساواة هذي حديث هذه حديث هذه ال الشعر اللي, اللي, اللي, اللي ما لا لا يعني ت ت يعني للأسف شديد لا لا يصمت بالآذان والعذب ولا يسيء إلينا وإلى آذاننا وأذواقنا فكر هذه حديث قطر السلفان اذا حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقرأ وبصناعة الصفوة م. تمام تغير المجتمع على المت... تغيرت الإحصائية إلى مجتمع متكافئ كيف أن أصبح سبحان الله العظيم أبو, المو... أبو الحسن الندوي رحمه الله عليه يقول كنت في الزيارة في بداية الأربعينات الحجاز لا. جاء لي حج. قال فرأيت بعين رأسي رجلا دخل ليشتري ثوبا من تاجر لا. فقال التاجر له قبل صلاة المغرب أنا الحمد لله قد اكتفيت اليوم جاري هذا لم أرى زبونا يدخل عنده اليوم لم أرى مشتريا يدخل عنده اليوم إذن تشتري الله. منه لسه مكان في 70 سنة سبحان الله ف... ف... فإذا هذا ما صنعه الإسلام هذا صنع الإسلام أيام عام الرمادة 9 أشهر لم تنطر السماء قطرة مطر لا على المدينة ولا مكة ولا على أرض الحجاز كلها 9 أشهر حتى صار الرمادة الأرض صارت كالرماد احترق الله. وكان الصحابه يذبحون في الشاه فيعافوها لقبحها يعني ما يجدوا فيها لحم بعد ما ما سبحان الله سهر عمر تسعه أشهر لم ينم. وكان يطلب المدد ويخرج على حدود المدينه وده عمرو بن العاص الغوث الغوث عمرو بن العاص في مصر يرسل القوافل بالحبوب والمحاصيل وحتى يرى بط... قطعه بطيخ بسيطه في يد ابن ابنه ابن عبد الرحمن ابن عمر <تصفيق> ما هذا؟ يا تأكل البطيخ وأبناء المسلمين لهذون. يا أخوه هذا مراد عند أربع سنوات. ويعطيها و و و للفقير. ولن يشبع على عمر ولا آل عمر إلا أنا أشبع أبناء المسلمين. لما يشق على نفسه؟ لا يشقق أب هو أب من الصفوة يعني يعني الصف. والصفوة يعني أبلانذر عليك يا الصفوة. آه. نعم يعني كبير يعني يعني. في حلقه الشرع والطبخ علمنا عن عن عبد الله بن المبارك لما صاحب <تصفيق> شيخا <شايفة> له وظلنا <تصفيق> انا اصير من يصير امير ورايت كيف <تصفيق> كيف كان اميرا علي الامراه مسؤوليه والاداره مسؤوليه <تصفيق> <والإدارة> ولذلك <مسؤولية. تصفيق> <والإدارة تصفيق> طالع ابا ذر انها امامه ويوم الاحد قصت عبد الله المبارك, المبارك. عبد الله المبارك قد من مرو الى بغداد نا. فخرجت مع ابي عبد الله الشيخ يعني او لما شيوخ اهل العلم فقال يا شيخ نحن اثنان جماعه فلنؤمر احدنا ثلاثة المفروض اعتبرهم اثنين لا. والله واحد منهم <تصفيق> ام عبد من الله بن المبارك رحمه الله علي رحمه الله فقال انت انت امرنا ابو عبد الله ابو عبد الله استغفر الله انا امير الكذا اللهم فتصيرانا اميرا عليك صارا وتطيعني في كل مره. معروف صا صا صارا التلميذ أميرا هو هو أبو عبد الله عز عبد الله بن بارك يصير إيه يصير هو أمير فلما استحب عبد الله بن بارك الله أنت الأمير طالب مم. الشيخي أنت الأمير طارق فأبو عبد الله مسك الإمارة لو تطيعني بس حتى الشيخ, الشيخ مسك الإمارة على التلميذ عرضها عليه فرفض التلميذ رفض التلميذ ولكن أعفىها للشيخ للشيخ نعم أتراضي لو تطيعني في كد معروف طالبنا ألا. لأن الامير أنا أطيعه في معروف نعم المهم قال فكنا نستريح لا ينام الا اذا نمت يغطيني واذا قام لسيدك اقسم قال انا الامير يقوم يجهز الطعام اريد ان اسكت انا الامير اسمعني اطع فصار خادما لعبدالله بن مبارك خادم له ثلاث دخلنا على حدود بغداد والليله شاتية شديده المطر قال فغطاني بكل ما معنا وانت قال اسكت انا الامير فلما المطر يتساقط على الثواب التي رطاني بها فانحنى بظهره من بعض صلاة <تصفيق> الأعذار حتى أذن الفجر وأقول له يا شيخ أذكر نم أقسمت عليه على من المطر نعم بجسدي جميع من المطر سبحان الله فلما انتهت الرحلة قال عبد الله بن برت والله لو علم أن هذه الإمارة ما جعتك أميرة قال أريد أن أعلمت هذه هي الإمارة صعب إمارة صعب إمارة مشؤولية. تكليف وليس التشريف وليس على نسلت حلقات و... و... فيها ومضاطب الخير لا في قضية نعم. النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قبل ان يفارق الدنيا ظهرت اول حركة ردة صحيح قابلها ابو بكر صديق لا في اواخر صح. عيام من النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ظهر مسالم وارسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيدامها رسول الله, الله الى محمد رسول الله <تصفيق> شاركناكم في هذا الأمر، ولكن قريشا قوم يعتدون. بدأ ما شاء الله علمنا. فأرسل إليه رسول رسالة. سلّطها من محمد بن عبد الله رسول الله إذا مسيدهما كذاب. إيه هذا أك... سمى الكذاب. وصلهم. لأنه... ل... ل... ل... لما أرسلوا رسالة. فحراسه. ولأنه لأ لماذا؟ لأنه أول جريء يسم نفسه رحمن زماما. وكلمة الرحمن هذه لا تكون الا لله عز وجل ونعم بالله فلقب بالكذاب لانه استات على الله عز وجل واخذ هذا الاستلاح نعم من محمد بن عبد الله رسول الله الى مسالمه الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من يباد وماذا انتقل الرسول للرفيق الاحد هذا نصر الثلاثه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بفاحش ولا بذيئ حتى لما يرسل رسالة عليه وسلم مش السلام على من اتبع الهدى والله ان اتبعت الهدى سلام عليه مش عايز اتبع الهدى هو السلام لمن اتبع الهدى ادب ادب ادب سبحانه ربك عليه الصلاه انتقل الرسول الرسيخ الاعراب واستخلف ابو بكر وانتقضت الجزيره عن بكره ابيها في قضيه الردة ارتدت قبله حرب انما رحم رب حتى وصلت الردة الى مده معبط الواحد لهذا الدرجة نعم وكانت حجتهم أن مسائلنا خدهم خلق قال الله يقول لرسول خذ من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها ونصلى عليهم إن صدقة كثير من الله الرسول ما فمن الذي يأخذ فارتد وشعرهم قال فما لا يا عباد الله ما لا أبي بكر آه سبحان الله احنا كنا ندفع لرسوله انت مالك انت بتجد منين انت تأخذ بكر، انت مالك الكلام ذا للرسول هذا كان الفهم الخاص بهم هم. فمنعوا إيه الذكاء اجتمع كبار الصحابة مع أبي بكر أبو بكر وحده هو الذي يجزم بأنه لا بد من قتاله وعمر ووقيس للصحابة يكفكفون من حده أبي بكر سيدنا عمر فلأن نتصور العكس حتى قال له أبو بكر موضبا يوما أجبار في الجاهليه وخوار في الإسلام أجئتك لنصرات لنصراتي فتجيئني بخذلانك لا تفتح عمر هذا حوار الكبار ما, ما فكر ان عمر يغضب منه وهو صديقه يجانبه كان ابن القيم يقول ابن تيميه شيخي واستاذي والحق استاذي فاذا اختلف شيخي مع استاذي تبعت الحق وخالفت شيخي انا ادت حقا اجبار في الجاهلية خوار في الاختام فعمر يحاجزه بما افهم يقول يا ابا بكر لقد قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله من الله يقول اكبر يا ابن الخطاب يقول ادنا بحقها يقول وما حق لا اله من الله الصلاة والزكاة والله لا اقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة اليوم يقول ما فيه الزكاة بكرا ما فيه الصلاة والله لو كانوا لا أو قاتلاً على أو قاطلوه. عقاب عقاب عيدونا عنا كان يأدونه الرسول لا لقاثلوه عليه. الحب قال هو. الحبل اللي بيربطه بيه ناقه او الشاه حبل حب. حب. يا قيمة له مثلا ووو ممكن ما ما ترشحاربعش. إنما أشوف بعض نتاعت البقر. ما دي ما دبوا مضاد بق. شوفوا الوقفات أنا. إنما أنا متابع ولست مبتلى. هو إحنا الدين ضع من إيه؟ من بطل دل. بيدفع. من التبديع من التبديع, من التبديع. آه. آه. سبحان الله سبحان الله انما أنا بمتبع. متبع ولست بمتبع انما اصحاب البدع كلاب اهل جهنم لان آه. ابليس حيرتني, حيرتني أمة محمد ما له به حيرتك به قال ما اذنبوا ذنبا واستغفروا الا وغفر الله له لاصيبنهم بشيء لا يستغفرون منه وهو الهوى يصرف عليهم الهوى والهواء لا يتمن صاحب الجدعة ايه ما صاحب هوا يقولوا ايه رايك تقول اصالف الله 75 ألف مرة والله راحب جميلي اخ تب وديت ودي تب وديت عطرك عن الشهد تب وديت 7 و ألف مرة ما تخضي مصالح الجمهور احسن صرحة تم... في رسالة وإذا لم ترسلها فأنت آثم و... يعني هو عم يعني, عم يعني, عم يعني, عم يعني عم إحنا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول ما <تصفيق> ترك لنا شيء إلا وبينا وأمرنا به وما شيء من السوق والشر إلا ما بيناه ونهنا عنه مع ذلك في موقف سيدنا أبي بكر وموقف سيدنا عمر عليهما رضوان الله نجد أن أبا بكر قال أنه بمتبعنا هل رفض سيدنا عمر الخطاب موقف ابا بكر وكلاهما من الصفوه متهد. عمر بما عمر ونسيت ان ابو بكر متبع فاصطدم استهاده للحظته مع الاتباع وما الذي تم من عمر بعد ذلك الاتباع اتبع طبعا استبان له الحق أه. وبعدين فودق ال العجيب في المقابل شو معك قيمه الصفوه قيمه الصفوه هذا اوضح الصفوه نعم وطبعا سوف ناتي لحياتي بسرعه ان شاء الله باذن الله تروح في الناحيه الثانيه في مكه من الذي اوقف الردة في مكه سهيل بن ما من سهيل نعم. بن عمرو كبير المفوضين في صلح الحديبيه ولما وقف مره خطيبا ووقع اسيرا في احد او في غزو الغزوات وقع أسير سريع قبل ان نستمع نعم فكان سهيل خطيبا نطق اذا خطب خطبه اقنع الناس عن الحق انه باطل وعن الباطل انه حق يا لطيف فطب مفوه فقال عمر اخضع له ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم افعلت ان تدول العرب كان لاقبل لفاتقه ولا ففقه ولا العيوب لنطق ينتقول عليها في اللغة الله ما بينش كان أكبر واحد قال واحد, واحد. سبحان الله مم. مم. فقال يا عمر عسى ان يكون له موقف او يوما تحمده عليه في يوم من الايام يا عمر فراجعوا واقف, واقف انت سبحان الله وقف عند الكعبه بعد ان بدات مكه للرد اهل مكه خلاص بدأ يرتدوا وينتشر الامر قال وكانت جهورية الصوت يا معشر اهل مكه لا تكونوا اخر من اسلمتم واول من بدلتم اكرمكم الله بالنبوة ثم اكرمكم بالخلافة أنا بعد النبي جالك واحد منكم او بكر قرش مكه فاشكروا نعمة الله فثاب الناس الى رشدهم وبدأوا يحملون السلاح مع ابي بكر ضد اهل الرد عسى ان يكون له يوما يا عمر يوما يوما عدل عدل. فهذا رجل باقوام اذا ابو بكر في نفسه وهو شخص عزيز او وقت شر عجيب،, عجيب. توقفنا كثيراً إن شاء الله. في هذه الأونة كان الرسول صلى الله عليه وسلم جهز بعثة أسامه، أسامه أسامه تروح على حدود الروح ردن على ما حدث في مؤته، وكان اسامه صغيرا حتى حتى نقص همة ابنائنا الشباب، يعني ولد في السنة رعم، آه، صلصة صلصة عشر, عشر, عشر في هذا الوقت. كان زيد بن حارثه ولد اسامه فتل في مؤته فتل استشهد زيد هذا فلما قضى منها زيد فلا اسامه ابنه فالرسول حب يثير حميد اسامه ام كانما ياخذ ثار ابيك فوضعه قائد للجيش وتحت قيادته ابو بكر و عمر تحت قياده اسامه سبع عشر عاما وفي دولة دوله او في مكان يقدر فيها السن ولكن الرسول هو صاحب الانقلاب الكبير او الاعتدال الكبير للبشرية طبعا أعترض. اعترض ما اعترض احد صغير الرسول عندما يقول شيئا سمعنا, سمعنا طاعتنا رسول الله سبحان الله, الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولذلك انا احذر من تمتد على رؤوس بناتنا في اي بلد مسلم لتخلع الحجاب هذه سوف يد سوف تصاب بالشلل قريبا اي تمتد على رأس بنت او امرأة مسلمة لتنزع حجابها تحت اي عنوان هذه يد اتشلاء باذن عن قريب هو التاصمر و بس وزير امير قال له يا عبد الله المبار قال له او اوطيعني في ايه معروف بس بس سبحان الله في معروف نعم في معروف انا ملك الملوك ومالك الملك حديث قدسي نعم إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوكهم. الله جميل. فأنا أقول للمبتلين فلتصبروا. في أي بقعة من بقاع الأرض المUTHHADIN والمحاربين في دينهم يصبروا ويحتسبوا وإن شاء الله ربنا يقوي العزيمة بإذن الله. أرسل أوسامة النبلي صل الله فلما انتقل رسول الله فأخذ من أوسامة خرطعة روشك التحرك فران ترقصت مثله على رسول ما دوف إن النبي صل الله صلى أبو بكر الخلفية فأنتف بعث أوسامة فأراد أن ينفذ بعث أوسامة توقف الصحابة ضده المرتدين من جميع الجزيره انهم يجيبوا على المدينه لدرجه ان دخلوا على حدود المدينه في منطقه من هذا القصه القصه دي ابو بكر ذهب وردهم واتخذ من ذي القصه هذه غرفه عمليه حرك منها الاحد عشر جيشا تحت خلال خالد المدينه شرحبيد بن حسنة والمثنى المثنى يعني صناديد الصحافه و في هذه الاونه اراد الصحابة الاثناء ابي بكر ان بعث سنه لم يذهب لرد هجوم ده ذهب مع الروم الروم مش داخل مناوشه احنا عايزين أنا. قال والله لو جرت الكلاب بأرجو لأمهات المؤمنين لا انفذن بعثه اسامه لا احل عقدا او لواء عقده رسول الله انا مبتدا وبس بمثل لا مره الجمله مره ثانيه لو جرت الكلاب بأرضي لأمهات المؤمنين من الحشرة، يعني, يعني تخيل أن الكلاب والجيوش جاءت لتهاجم على المدينة وسحبت. اغلى شيء عند المسلمين هم امهات المؤمنين زوجات النمى الله, الله اولهم ابنته عائشه نعم صحيح تتخيل الخلاف تجري بارجرين لو انفذلن بعثة تشبيه عجيب لو جرت الكلاف بارجر امهات المؤمنين لو انفذلن بعثته اسامة انما انا متبع ولست مبتلع والله لا احل لواء عقده رسول الله بيده وهذا قراره كخليفة للمسلمين وسمع الناس واطاع وبعدين يصير عمر بفرسه عن يمين اسامه بنجوم ويصير ابو بكر على قدميه بجوار فرس اسامه وضع يده على ركبه اسامه يقول له يا اسامه هل تاذن لي ان استعين بعمر في قضاء حوائج المسلمين ان اذنت لان قائد الجيش اب صغير وهو خليفه هنا اسم قائد الجيش ولكن أبو بكر خليفة ابن لم يمكن يأمر وينهى للإسلا... لم يمكن بالإسلام إلا بهذا الفكر وهذا, وهذا الفكر. هو الذي جعله صفوة وهؤلاء هم الذين يعني توكت توكت لكنه خليفة فضل خليفة يأمر وينهى يا لأن لأنه لا يريد أن يصغر حجم أسامه أمام الجيش لما يقول خلاص عمر ارجع والله ترى ومن القائد تقوله لأن انت قائد حد. المنطقة دي حتى في الإسلام لو جاء شيخ الإسلام اعلم العلماء على وجه الأرض، وجاء إلى زاوية صغيرة، مس الصغير، يصلي فيه عشرون مصلباً، شيخ الاسلام من هذا يجب أن يستأذ من وربما هو الذي عينه، لا يتقدم لا لا لا لا لا لا، استاذ لا أو المنبر، لا لا لا لا لا، لازم أذن الإمام هذا وإن كان هو الذي عينه، وإن لم يأذن الإمام، يصلي الإمام نفسه. يصلي شيء استمحت هذا هو الـ هذا, الـ هذا, الله. الله. هذا هو دين المهار هذا هو دين هذا هو تنبيه للصفة إذا اردنا أن نعود إلى الصفة نعم ف... فالمهم أتأذن لي أن, أن... أن أستعين بعمر في أ... قال يا خليفه رسول الله إما أن تركت وإما أن أنزك فأنت قعدت حكاياتنا أخيري حكاياته ونمع... <تصفيق> <تصفيق> نعم قال يا أسامة والله لا تنزلن ولن أركب وما لي أن أغذر قدمي ساعة في سبيل الله يا ده حرقت بعثة اسامة واخافة الروم واخافة القبائل التي تريد الردة لماذا؟ قال الله ده ابو بكر من القوة انه مش كمان م... م... م... م... بيصده هجوم المرتدين لا ده انت بعثة اسامة وده اصلا مش رايحة شيء الا لمنواشة الروم فقط يعني مش رايحة تصده هجوم فلا عندهم المسلمين عندهم من القوة فعادت العقول الى اصحابها رؤوس من الى رؤوس اصحابها ورفضوا قضية الردة وعادوا الى فعلوا ودفعوا الزكاه ابي بكر هذه نظرة ماذا تريد من ذاك العزيز يقال ان الخلفاء ثلاثه اربعه ما طبعا منها اربعه وخامسهم من عمر بن عبد العزيز لكن هم اقول في التاريخ في المعرفي او الومضات القويه من العبقرية ألعب ثلاثه ابو بكر وعمر بن عبد العزيز والمتوكل على الله العباس ابو بكر عمر بن عبد العزيز ايوه على الله العبد، في الدوله العباسية دول ايه دول الصفر بيه دي مرض في صدره ابو بكر لما جمع القران وقام الردة اعاد جزيره العرب كيف ما كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا جليلا جمع القران مقاومة الردة عمر بن عبد العزيز ظهرت قبل عصره في انغاس سنه ثمانة 84 هجريه وسوف نرى القرن الاول هذا سبحان الله جرت في عهده قضيه الوضع وضع الاحاديث المكثرون وضعون يضعون الوضعون دول لما وضعوا الاحاديث لماذا ارادوا ضرب السنه قالوا اذا ضربنا السنه دخلنا على القران لان القضيه قديمه طبعا طبعا آه لأن, لأن, لان لان في الوقت ده كان ايه الخوارج المعتزله وصل معتصم بشر المريسي زعبه بن درهم كل الاصناف دي والعنه بالله اللي رفعوا دواس الفكر والعقل وجاء المأمون بعد ذلك والمأمون مصيبته انه كان عالما والمعتصم لم يكن عالما انما كان مقاتلا وهم الاثنين شاركوا في مصيبة خلق القرآن مع احمد بن حنبل وده كان جيدا ان المتوكل يعني... على الله العباسي, العباسي العباس. ده اللي وقف المسائل خلق القرآن نعم انا بنزيد المصيبه كانت عصفت بالامم ماذا صنع عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز كان عبد العزيز بن مروان هو قبل. قبل هو عم. ابوه ابوه ابوه ابوه فوانحل على مصر نعم وبعدين لما رجع سبق اراد ان يجمع كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تندثر ده عمر ام ابوه ابوه بن عبد العزيز ولكن وفاته المنية طيب فعمر بن عبد العزيز اول ما جاء راح جاب اثنين من الكبار وحفظه واحد محمد الزهري مات 824 هجريه بالضبط نعم فمحمد ابن عبد الله الزهري هذا كان عنده نصف الاحاديث التي كانت تحفظها ام المؤمنين عائشه عشر 10000 حديث من اساس الاحاديث نعم وجاب واحد تاني اللي هو ابو عبد الله عاصم ده ده هذا كانت خالته عمره الانصاريه ودي كانت تميزه لعائشه وحفظت منها نصف الأحاديث، فجمع الاثنين جمعوا وجمعوا كل الأحاديث التي سبحان الله في وردت عن عائشة، ثم عن ابي هريرة، وجمعها عمر، ثم عمل قضية الجرح علم الجرح والتعديل وعلم الاسناد عمر بن عبد العزيز. آه ما شاء الله. لكن أقول لك عد عد ال إيه أدل الثاني. ليه لماذا لماذا, لماذا؟ لما؟ سونه ما هو ما هو الرجل اللي عمران من الحصين العادي يتكلم، وقال صلى الله عليه وسلم قال قال رجل من الامم القرامين دول الموجودين في زمان نسق جماعه القرامين جاءت القرانيه والنبا مقرر فبكفانا ما في كتاب الله والرسول تنبأ قال لنا احدكم حديثي وهو متكئ على أريكته شبعان انظر الى بسن حديث فسبحان الله يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه إنما حرم رسول الله ما حرمه الله، فواعد بفتنا في مهدها سيدنا رسول ولكن الناس تمردت صحيح؟ فلما لما محمد بن سليم كنا نسأل عن الاسناد وقال رسول الله عليه وسلم، فبدأ الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأنا نسأل من مين الع... مين عن من غير هذا عن من عن من عن من، فظهر علم الجرح والتعليق حتى درجة أن يقول لك إيه لا تأخذ من فلان، يقول ليه؟ كان أبوه يتكلم في القضاء والقدر. الله أكبر. جار أبوه كان نتكلم في قضية القضاء والقرار. إذا شو يحدث؟ يحدث. ولم أعظم علمنا اعتز به بعض أصول الفقه. جرحه وتعدي. توعد من جرحه وتعدي. عم نزعل من تعرف إزاي الدولار المزيف من. يميز الخبيثة من الطيب. الله هذا شأن عمرة بن عبدالعزيز. المتوكل. المتوكل الناس. لما ظهرت دوادب الاعتزال. هذا في دوادب عباسين. عمرة. ما. الاعتزال. المعتزل المعتذره المصيبتهم هم أفادوا فكر الإسلام ولكن مصيبتهم كانوا يقدموا العقل على النقل يقدموا العقل على النقل للقرآن الكريم على فيعملوا العقل في الله فلانوا مرتكب الكبير مخلص في النار لم ميطب ونفع عن الله الكلام فالك لا لا لا ربنا سبحانه تعالى من باب التنزيه يعني هم استعملوا العقل زياده عن لزوم. نعم وبعدين جمعت هناك ايضا ضوابط في ال... ال... استعمال العقل في الفكر لكن مش بضوابط ضوابط <تصفيق> لا, فكرة. لا لا فكرة. العقل منطلقها هكذا بدون ضوابط <تصفيق> العقل تمام بدو... دو... وبعدين قال لك بقى ايه الموضوع المرتكب الكبيره منزلة بين المنزلتين يعني ايه يعني منزله بين قال لك ده هو مؤمن ولو كافر طب ونهايته ايه قال لك في جهنم لا حاول زي رجل ابوه العيد الله مجوسي <تصفيق> و هو ابوه ماتوا عليه دهي فاجي الناس الجيران قالوا للمسلم ده مديع البيت وتسدي دين أبوك طب انا لو سديت دين أبوي يدخل الجنة قالوا لا ده دمات على مجوسية قال لي افق عابل في النار و افقى انا في الدار مضيح فلوسي بأدنيا اكبر انا جعل في البيت وابو راح رحمة راح. احبار نا فيد عدو الله تعال الى التوكل ظهر الاستخدام العقل والركون اليه وبعدين بدأ موضوع الخوارج ودول ايه دي مش مش دلت فكره احمد بن حنبل نعم طب احمد, أحمد بن حنبل كركة. احنا بنقبل على التاريخ يعني من لا. قبل من قبل ان قضيه الخوارج انهم خرجوا على الامه بالسيف زي موضوع الخرامطه نعم راحوا في مكة في الكعبة وقتلوا الحجيج ونزعوا الحجر الاسود وخدوه على البحرين وهجر وقعد 22 سنه الحجر الاسود مقتنع نعم عاده الله عز وجل وجاء محطما إلى ثلاثة عشر قطعة ووضح في هذا السؤال الذي هو الآن بصم الله تعالى فلما ظهر الخوارج بدأ عبدالله بن عباس يحاجشهم بالحجة بالقرآن, بالقرآن. فعاد إلى عقولهم عشرون ألفا والباقي قتلهم سيدنا علي في النهروان بس أنا أتي وأنا أتي وأنا أتي. إن شاء الله. هذا جميل. هذا يعني لي الصفة. لي الواحد ب ب بأمة. لي أبو بكر أمة. عادل ال ليه, ليه عمر بن عبد العزيز أمة. إنه قضية موضوع الوضع بتاع. لي المتواتر على الله العباسي هكذا. المتواتر على الله العباسي جاء بعد ثلاثة من أو أربعة من الخلفاء كان أو عز لي الجماعة المعتزدة والخالق قضيت خرق القرآن. ودي ثلاثة ثلاثة. خلق القرآن, القرآن مخلوق مخلوق آه قالوا القرآن, القرآن مخلوق وجعل واحد اسمه محمد بن أبي دؤات كان وزيرا عند الـ عند ال ال المأمون والمأمون أصلا كان حاكم عالم للأسف وكان مغرب بالفلسفة اليونانية والصهيونية والدم والدم والدم ويا عن الله والمأمون اقتنع بالقضية بخلق القرآن أنا بخلق القرآن مخلوق ودخلوا في دوامة فكرية عجيبة ومن لم يقتنع يضرب ويجلد ويعبد الله الله الله آه. عملت مشكله بقى ناشر في البلاد كلها وجاء بالعلماء كلها العلماء لما شافوا التعذيب وكده كل واحد منهم فيه ياخد بالعزيمه قل داخد بالرخصه في ناس يقول لك يعني ماشي الحال مخلوق مخلوق اخر مخلوق وكان الامام احمد لما يجد الضرب خوف في البدايه طب كان الموضوع معك احمد ابن حمد اه يقول الزابور زي كده بيده الزابور والتوراه والانجيل والقرآن مخلوق <تسجيل> دول مخلوق <تسجيل> <تصفيق> الجسم ده <دا> مخلوق ويخرج <تسجيل> <تسجيل> على الباب ايه بس <أيه؟ القرآن> كلام الله كلام <تسجيل> الله ما فهمتهاش طب يعني اريد ان افهم في عجالة ما معنى مخلوق انه أن نقول مخلوق؟ لا مخلوق مخلوق يعني حادث يعني والحدوث حادث. حاجه حديثه جديده له نهايه الله والله والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون وبعدين احمد بن حنبل لما لما, لما لما الخليفه الثالث جه هو المعتصم ها المعتصم خد المصيبه من المأمون المعتصم كان راجل قتال مش راجل علم وكان يعني واحد احمد بن بوذي يعرف له المعلومه فجاء به وهو محبوس احمد بن حنبل وجاء يرسخ باغلاقه هو اذا احمد بن حنبل اعلى موقفه وبعدم خلق القراء وقف عند هذا الحد وهذا كلام الله ائتوني بنص من كتاب او من كلام الرسول ده وانا اقول فكان ها. يقول لهم ايه يقولوا طيب الكلام ده في القران مفلو كلام كان الرسول يعلمه ام لا يعلمه استاذ احمد لا صحيح وكان طيب والصحابه كانوا يعلمونه والايوه كانوا يعلمونه هل تظنون ان الرسول قد خبى علما علمه الله للأمة مش كده بس هو طبعا يعرفه لما نشروا السنه طب ده سعنا من, من السكوت ما وسعه وما لمسكتوا عن الموضوع اسكت عن الموضوع فجاء مرة امام المؤتصر قال يا ام المؤمنين ابشر رأيت الليلة تعجبه قال بينه بينه واصطف في الزنزانه ده لما احمد بيصرخ من من المتوسط بينه واصطف الزنزانة رأيت القرآن وقد توساه الله صلى الله عليه وسلم الجناز قال اخرس يا رجل تكلم هذا عن كتاب الله قال كل مخلوق يموت فهو مات فاجلك الله يا امير المؤمنين في القرعه البقال لهبك سوجن احمد بن بالقلم الله الموتبس قاده خراسان كانوا موجودين كبار القوم و و و والد احمد بن حنبل كان قاق قاق قائد في خراسان فدول اصدقاء و اهله اقاربه فانسحبوا من الايه من المجلس خاف المعتصم على نفسه فالخرسان منفعه لا غير يقتلون خاف الامير امير المؤمنين فقال احبسوه لما جاء الواثق بعد كده غير غيبوا عني احمد فامام احمد اختفى بس منعوا من الخطابه و من دروس بعد ثم ظهر في عصر أهدي أهدي. قديم لا لا لا. ثم ظهر في عصر المتوكل على الله العباسي الذي اقتنع بكلام الامام احمد واكرمه وقال هذه فتنه سوء في مهدها ولا احد يتحدث القران كلام الله كما نزل لا نقول مخلوق ولا كلام منفصل وانتهى الامر على هذا فكان هذا الرجل ياذ فتنه كبيره على صحه الامه فهذا الخليفه الثاني أهلاً، أهلاً، منا بصفة. نعم. بارك الله فيكم فصل قصير ونتواصل تواصل بعض الشيء مع سادة المشاهدين والمستمعين. طيب بس يعني بس يعني طبعاً هم يتكلمون في موضوع الصفة خلاص حسناً. وإذن اللي يتكلمون أنا في موضوع الصفة. إن شاء الله. يعني أنت زوجة منهم بهذا بإذن الله تبارك مشاهدينا الكرام المستمعين الأعزاء فاصل قصير ورحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوع الصفة وبناء الصفة وكيف نخلق في الأمة الإسلامية صفة على غرار الصفات الأول. كونوا معنا. الصف والصفوان الكرام مستمعينا مرحبا نرحب بضيفنا الكريمه دال الاسلامي الكبير ابرا ته شيخنا الدكتور عبد مرحبا بمصادراتكم كل مره ونضع بعد هؤلاء العلماء واحمد <تسيق> حسابه كمانهم والله كثير واجمل حالات يا احسبه كمانهم الله يرضى عليك, الله الله عليك, الله عليك يا الله فينا بنوجه عنايه الساده المشاهدين المستمعين الكرام بان البرنامج صفوت الصفوه تعاد اذاعته يوم الاحد في الساعه الثانية و45 دقيقه ظهرا في الساعة الربع ظهرا بتوقيت الامارات العربية المتحدة وقبل فجر الخميس في الساعة الساعة فجرا, فجر فجرا بتوقيت الامارات أيضا معنا تصر هاتفي اخي احمد بن السعودية السلام عليكم السلام عليكم اخي احمد حاول اتصل بنا مرة ثانية اتصل هاتفي اخر السلام عليكم الو اهلا اخت مها من لندن اي نعم تفضل اخوي عندي سؤال بالنسبه للصفه نعم. ما ذكر سيدنا علي الامام علي حاضر ممكن نتكلم ممكن تتكلم في هذا الموضوع سياتي بإذن الله نحن نقول نقاط اجماليه فقط وسوف يتم التفصيل ان شاء الله في تضعيف البرنامج اخت مها سيدنا علي سوف يفرد له حلقات واعداد من حالات سيدنا علي حياة السريه وهو ربيب بيت النبوه وهو والد الحسن والحسين وزينب وهم الصفة في بن آل البيت ونحن نصلي عليهم في كل صلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلي امام آل البيت بعد رسول الله هو ابن عباس بن علي يعني هؤلاء سوف نتوقف عندهم ان شاء الله يعني لن نغمض احدا من الصفوه في حقه في سببه إلا فلسطين أخ أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الله يمسيك وخير للضيفك الكريم الذي نحب بركة. يعني. أول شيء بدأ أقول له إنه يدعينا لأوضاعنا اللي إحنا فيها. الشيء السؤال بدي أسأله إلى الشيخ يعني بشكل إنه كيف يتم اختيار الصفوة خاصة في ظل إحنا ظروف يعني يختلط العمور عليه كثيرا يعني. حاضر يعني قبل. الله والخير. لا ينسينا بالدعاء الشيخ الجليل. الله يخليك. بارك الله يعني أنا أستطيع أن أقول ان كل أهل فلسطين رجالا ونساء وأطفالا وشيبا وشباب هم من الصفوه لأنهم البقعة أو الرقعة البيضاء الباقية في ثوب ال في في, في, في, في الثوب العربي الإسلامي فهم لا أزكيهم على الله هم من الصفوه لأنهم الصف أو الذي يتحمل كل هذا عنا ونحن يعني ربما. خذلناهم وما نقدم لهم شيئا يعني انا ادعو لهم ان يثبتهم رب العباد yeah. ان يطرد عنهم شياطين الانس والجن ان يجعلهم على قلب رجل واحد وان يطردوا من بينهم هؤلاء الذين يردون فتنا بين افراد الشعب الفلسطيني انا اريد ان تكون كل الفصائل الفلسطينية تعمل من اجل الاسلام اولا ثم من اجل فلسطين والمسجد الاقصى وقضيتنا الكبرى التي يعني تهمنا جميعا بإذن الله يعني هذه كلمة وجهها إذا كل أفراد الشعب الفلسطيني يعني رئيسا وحكومة وشعبا. نعم مبارك الله فيك ونافر إن شاء الله. إلى المملكة العربية السعودية أخ أبو عبد المؤمن السلام عليكم. الله السلام عليكم. وعليكم السلامة. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله العزير إن شاء الله. من الله يوفقكم إن شاء الله. لي ملاحظة بس لو تكرمت ما يخص العالم المتحضر أو العالم المتخلف. أنا طلب أن العالم المتحضر والمتخلف فيها كلمة المفروض تطلق على الفكر في المبدأ بالأساس خاصا ولله الحمد عالمنا الإسلامي فكر ومطابق للشريعة الإسلامية أو الشريعة الإلهية بمعنى الصح بينما الحضارات الأخرى بعض أفكارها متبرجة وخارج عن شريعة الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير. عنا وعلى الله محمد. بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المداخلة. اه في هاتفي اخر. السلام عليكم. هلو? اخت معلمنا الشارقة. ام علاء ام علاء. السلام عليكم. <تصفيق> وعليكم السلام. <تصفيق> اه لو سمحت فضيلة الشيخ. تكلمت الحلقات حلقات الصفوة. عن اه الانبياء الله كلهم. لو لاحظنا عن سيدنا يعقوب مثلا. انه ما كان له عمل الا انه يدعو لا اله الا الله حتى انه مواقفه في القران يعني قليله جدا لا تذكر الا مع ابنه يوسف عليه السلام في خلال يعني موقفه وصغيره ولمبه كبر وغيره طيب. حتى ان سيدنا يوسف عليه السلام يعني ذكر في ثلاث مواقف فما كانت المواقف يعني تدل على عمل يومي او م. تكليف بينما نحن امه سيدنا محمد نحن امه مكلفه ورب العالمين حسبنا على النيات والأعمال ونظرة سيدنا محمد وحركاته وأفعاله هذا التكليف يشفع لنا يوم القيامة بإذن الله لو نظرنا إلى أعمالنا بجانب هذه الأعمال اللي قاموا فيها هؤلاء الصفوة حاضر باي فرافي أي أخذ فراح من الشارقة السلام عليكم أي أخذ من الشارقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خفض صوت التفاؤل بعد الشيخ صلاح الدين بالنسبه صوت ل... لكل مئة عام بالنسبه لكل مئة عام في ظهور قائد مسلم دليل يقود الامه الاسلاميه هل هذه المقوله صحيحه ام خاطئه هذا بارك الله فيك شكرا لك نجيب أه... على هذه المجموعة، خلنا نأخذ مجموعة, لا تأخذ لا تأخذ مجموعة لا تأخذ لا تأخذ أخرى. الأخ عبد المؤمن من السعوديين كان له دخله بخصوص العلم المتحضر والمتخلف بالمقصود العلم. هو لا لا نحن نقول المتحضر والمتخلف بالنسبة للتقدير الأول متحضر كدريستنا بكلامنا. نحن متحضرون قيمياً أنا وأيده وفد عريض أن أن أن بسنا متخلفين لأننا لا نملك التقنيات الحديثة. قد قد قد نحاسب على هذا لكن نحن متخلفين لأننا بعدنا عن كتاب الله عز وجل. يعني تقدم والتأخر هو بمقدار قرب العدد من رب العباد وشريعته والبعد عنها، م. فأنا أشد على يدي في هذه القضية نعم، لكن لا. هذا تقسيم. الموارد المتعلقة الشمال والجنوب، م. العالم الغني والعالم الفقير، العالم الشمال وعالم التقدم بمقياس الدنيا أو بمقاييس هذه المقاييس لكن نحن لسنا ضد التقنية، نحن قد تخلفنا وتأخرنا وقد نحاسب على هذا، مش قد يعني تقديرية، قد تحقيقية، يقينية، فاذا قضيت أن, أن العالم يقاس ب ب ب حضاره بقربه من الشريعه و عن على الشريعه ماذا كان يعمل سيدنا يعقوب فان يعقوب هذه الرساله وقضية التوحيد ليست قضيه سهله جاء في قوم لا يعبدون الله عز وجل ان ترجع الناس انا اليوم أدعو المسلمين للاسلام أنا انا اليوم أدعو المسلمين للاسلام يعني هذا انسان يوميا مهمته قولوا لا اله الا الله تفضحوا يعني يعني يا الله اعبدوا الله ما لكم من اله غير هذه مهمه كبيره اه وبين غناس ايه ده, ده يعني مقاومه بن بن اشرايت نعم يعني اقرب هو هو نفس احتماله اثرت قضية التكليف وعدم التكليف يعني هم ك... يعني ما فهمت منها اه لا يعني ربما ربما لا في المكلف اه طبعا لكن لما تنزل, لم تنزل علي يعني الكتاب لما ينزل عليه كده هل هذا التكليف الذي نزل علينا هذا تشريف لنا هذا تشريف بس هو كمان بس بقى. اه ما هي حجه لنا او علينا بس الحمد لله من الشريقه يتسالها كل 100 عام يرسل الله على... يرسل على راس كل 100 عام من يجدد لها ايمانا لهذه الامه من يجدد لها ايمانها يجدد لها ايمانها يعني إيمان مجدد لكن ال... ال... من هذه قد تكون للفرد وقد تكون هذا حديث حدث... أولاً؟ لا لا لا لا هذا حديث صحيح قد يكون هناك من رجل او من صحيح رجال يعني سنعم من في, في تخصص كذا وكذا وكذا يعني, يعني ليس بالضروره فرد محل لا لا لا تاتي في, في بدايه القرن الثاني قالوا الشيخ الشعراوي يا ربنا يرحم الرحمن الله على زيد عن الامه دي انا اتكلم عن السابقين كان في القرن بدايه القرن الثاني كان في عمر يلا. بن عبد العزيز وده في, في, في, الحب في, الحب في الحب وكان الامام الشافعي في الاسلام وحنيفه العلم والامام الشافعي في الاصول والامام مالك في الحديث والامام احمد في السنه وهكذا كل العبارات. كل يتكلم العبارات. نعم. لأخب عمار من عجمان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوزين الشيخ يوضح لنا خطوات عملية لأنه الواحد كيف يصل لواحد من مئة لللي وصل له التابعين والصحابة م. من الصفوة م. في خصوصا في الفتن التي يتعرض لها الانسان المسلم م. من مغريات الحياة. حاضر. فكيف يعني عذريين خطوات عملية يورين يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. حاضر. حاضر. طيب ينفع واحد من مليون. واحد. واحد. <تصفيق> واحد, واحد. <تصفيق> يعني. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بعد ذلك جزاكم خير مثله. أخت ليهم من الشارقة السلام عليكم. عرو. السلام عليكم. أيوة. مرحبا. مرحبا نفخرهم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ااا سيده أمر إنه نشتد الله أنه أنا أحبك في الله بارك الله فيك يا من تأمي الحب أنا عايز أشتغل حدثك عن استفسار وأحمل لحضرتك برض كنت وأحاول أتحدث لحضرتك في الفترة طويلة عشان أبلغ حالك نحن. الاستفسار إن أنا ما بنجي ننظر لموضوع الصفوة كيف نطبقه في الحياة العادية في الحياة اليومية أنا كربط البيت كيف ان اكون من هؤلاء الصفوة يعني باجد ان انا محتاجة ان اكون على علم بالسنة والقرآن حتى اطبق هذا ويكون من الصفوة انا باجد في الاحتكاكات العادية وفي الوقت من بالقرايب في, وصل... في الوقت المختلفة يعني كيفية و... تطبق ان اكون من الصفوة في الحياة العادية اما البشر اللي احملها لحضرتك ان انا رأيت رؤية ان حضرتك كنت بتقودنا في مسجد كبير ونحن جماعة كبيرة من النساء والرجال وأجلستانا في هذا المسجد وكنت أنت الإمام فالرجال على ناحية والنساء على ناحية وكنت حضرتك تجهز لنا جميعا طعاما كثيرة ثم حدث أن سمعنا صوت من الخارج ضجيج وخوف فحينما سمعنا هذا الصوت كلنا كانت علينا مظاهر الخوف وكنت أنت أول من أسرع بالخروج لرؤية ما هذا ثم كنت أول من رجع الينا بالبشر ان لا نصف وأن أحدا وأنه لا يوجد شيء فشهدنا جميعا لك في هذا المسجد بانك كنت أول من طبق سنة رسول الله. وشكرا جزيلا. الله خيرا. جزيلا. يا رب مم. الله, الله. يا أخي خالد من عجمان السلام عليكم. السلام وعليكم السلام والرحمة. خالد كيف الله فيك. اهلا أخي خالد كيف الحال؟ الله يسلمك كيف حالك؟ خالد خالد. والله الحمد لله خالد. وصل اليوم في, في التلفزيون ربنا يبارك كنت معنا بالأمس بالإذاعة. نعم بارك الله إن شاء الله نرجع إلى عصر الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وصحوان عليه رضوان الله تعالى عليهم مجتمعين يعني كيف نعود إلى زمن الصحابة وكيف نتطرق يعني فسن حب الصحابة وخلفاء الرسدين رضوان الله تعالى عليهم مجتمعين سؤال وجيه سؤال وجيه بارك الله فيك شكرًا لك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الأخ عبد القادر السلام, السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا سيد محمد عليك ممكن أكلم فضيلة الشيخ مراد يا سيد محمد يا شيخ مراد الله يبارك كل عام وانت بخير وحضرتك والله يعني ربنا يجزع هذا البرنامج في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب عني يا رب فضيلة الشيخ لو سمحت كان في سؤال بالنسبة لسيدنا يوسف حضرتك أريد منك سيدنا يوسف أيوة <تصفيق> حضرتك قلت ان في اربع شواهد بيأكدوا براءه سيدنا يوسف اللي هو امراه العزيز نفسها وشهد شهده من اهليها والشيطان انه قال انه من عبادك الا عبادك منهم المخلصين وربنا قال انه مخلصين. من إنه من عبادنا المخلصين وفي شيء شاهد رابع أنا مش متذكر الله خير الشاهد. والله خير الشاهد. في حضرتك جت في الآية اللي هي وما أبرق نفسي إن النفس لأمارتهم بالسوء. فضلتك قلت إن سيدنا يوسف هو الله لأنا بشر وما أبرق نفسي فكي يعني السؤال إزاي إن ربنا برقوا بأربع شواهد وأربع إثباتات ببرأته وإزاي أن سيدنا يوسف هو اللي يقول وما أبرق نفسي نفسي لا لأمركم بالسوء وشكرا حالة شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا لك نأخذ هذه المجموعة عم. نأخذ عمام عم. مجموعة أخرى الأخرى أبو عمار من العجمان يقول خطوات عملية لكي نصل إلى الصفوة اولا الموضوع عز مصابرة ومصابره وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها نعم اول شيء لابد من التخليه قبل التحلية التخليه والتحلية لا لابد من التخليه قبل التحلية يعني التخلية. يعني اتخلى عن الذنوب الاول وانا اتحلى بالصفات الطيبة لكن آه. يعني سبحان الله جمال الثوب مع قبح النفوس تفانوس على قبر المجوسي اه انا <تصفيق> <تصفيق> جمال والثوب <تصفيق> مع القبر موجود؟ كفنو كفنوتن على قبر الموجود. أنا عند بدانا. فإيه فنوت بنور بنور القبر. القبر بقول ما متعذور هذا بدانا. فقضية التخلي قبل التخ تخلع عن الذنوب الأولي. لأبدأ من من من من من, من الفترة التي فترة الله الناس عليها. م. لأن إحنا لنا كما نقول خروجان أو لنا خرجتان. خرجتهم من بطون أمهاتنا ننزل الصفرة الذنوب. تمام نعم صحيح ثم نخرج صحيح. من الدنيا الى القبر ولسنا باصفار الذنوب يا لطيفه سبحان لا. الله يعني كانما العبد ينادى ندائي عند ولادته وعند خروجه عبدي هذا بدنك وامانتك استودعتها إلي اياك فانظر ماذا تصنع هذا بدنك وهذا حياتك ستعمل ايه ثم اذا قبضت الارواح عبدي ماذا صنعت بالامانه التي وكلتك اليها ليه. ابو كان قبلها التخليه ف... قبل التخلي وبعدين قضية ان لابد من تعايش مع هؤلاء الصفوه يعني احنا نجهل تاريخنا تماما لا نعرف تماما. عن تاريخنا شيء آه. واذا كتب لنا التاريخ كتبه اناس ليسوا يعني ليس فوق مستوى الشبهات ان بيكون يعني اصلا يعني مغرض في تقديمه يعني يعني يعني يعني لان امتنا تعيش بين المعرضين والمغرضين نعم وبين هذين الفريقين يعني سواء كالأيتام على مأدبة الأئمة، فلا بد أن نتعايش مع هؤلاء. الأمر الثاني قضية يعني نحن عندنا عطب في آليزاتنا الخلقية. مثلاً موظف مرتشي، هل هذا كيف ينجب صفوة أو أحداً من الصفوة؟ شعب. لأنه ما الحرام؟ الموظف الذي أتقن له عمل. المدير الذي يظلم شو ولا تزر وزيره وزيره اخرى ولا تجر وزيره وزيره هو ماذا جميل يعني هذا المال الحرام لم يعينه على ان يكون ولده صالحا لان بعد موته سوف يذهب ثواب الولد له فهو قطع الخير الذي يجب ان اه سبحان الله قطع الخير سبحان الله العظيم فهذا, فهذا ايضا قبيح لما لما تجد يعني الأذكياء من اعدائنا مع الاغبياء من بني جدبتنا ماذا تظن كيف تقوم صعب. تصحى وبعدين الله عز وجل يقول وتوه الى الله جميعا ايها المؤمنون اذا تاب الطائفه ولم تتب الطائفه اخطا النبي صلى الله عليه وسلم براسه وهو يصلي بالناس اخطا في الصلاه في القراءه مم. فتوقف ثم اعاد من الايه مره اخرى واصح ما ما ما ما ما ما, ما توقف تمام فبعد انتهت الصلاه بعد ما انتهت قال اسمن ابي ابي ينقفع اه احد حفظه نعم يا رسول الله قال, قال لما لم تردني اشهدت معنا الصلاه قال لا لما لم تردني قال ظلنتها نسخت يا رسول الله هذا ألب من من ابي رد عليك يعني انا والله ما يا رسول الله قال لم تنسخ قال حتى انت تسهو في الصلاة يا رسول الله انت تخطئ في الصلاه الله اكبر قال ولما لا قال ولم لا اخطئ واحد الذين آه. يصلون من خلفي لم آه. يحسن الاغتسال من الجناب يا الله واحد الله. ياتى الى المسجد لم يحسن الاغتسال من الجناب خط المعصوم آه. فيما آه. لا يحسن آه. فلما انت تصلي في مسجد وقعد جنبك المرابي والمقامر والنصاب والكذاب والافاق وذو الوجهين والمرتشي واللص ومستغل السلطه كلنا مدعى لسان حتى كيف يشتري على الوايد وصراحه وفلاسفه جوله فقضيه كيف نرتب افواه عايز مجاهده ومكابده الجماعه دول جاهده وكبده احمد بن حنبل وهم بيعالجوه في قضيه الفتنه كان يضع كان الطبيب يضع له الادويه في جروح غائره من كثره التعذيب وكتفه مخلوع لما نعرف كتف خلع سبحانه. ابو حنيفه مات في السفيد سبحان الله هي تقول القضاء وعبدين سبحان الله العظيم وكل هذا كان احمد يقول ليامس احمد ويبقى للامه دينها صحيح نعم. صحيح سؤال الأخطر هم يعني يقترب من سؤال الاخ ابو عمار من من عجمان. أقترب من الشريعة الخيتة نطبق معايير الصفة في حياتنا ونحن لا نحفظ القرآن. لا يعني القضية ليست حلوة. وكل ما ذهبت كذي و... القرآن والسنة. والله, والله لا لا القضية ليس... ليس العلم عن كثرة الرواية. إنما العلم الخشية. آه لأن ربنا يقول واتقوا الله. ويعلمكم من الله عن القضية. اللي وصل ضمن أصحابه كلهم كانوا خفف القرآن. والله أبو حذيفة بن اليمن كان عنده مليون كتاب. لا لا لا. لا, لا, لا ما في صلاة ما في صلاة. في النبلاه قبر بعرش. قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنت معادد الجبل. قال فماذا تقول يا نبلاه؟ قال أقول صباحا مساء اللهم إني أسألك رضاك والجنة. واعوذ بك من سخطك والنهار قال يا بلاد حولهما ندن سبحان الله. <تصفيق> على الله <تصفيق> كان يكون هذا فقط إذن ليست بكثرة الدعاء ولا كثرة الكلام ولا. قال الله عز وجل يا جبريل ما لي أرى فلا لم يقف في صفوف أهل النار قال يا ربي ما وجدنا له حسنة ولا حسنة وحدة قال لكني أسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان. اسأله يا جبريل من الذي كان يقف قال يا عبد الله ما كنت تقصد عندما قلت مرة في الدنيا يا حنان يا منا قال العبد وهل هناك حنان أو منان سوى الله قال أدخلوه الجنة يا الله الامر أمر بسيط إذا إذا, إذا خرص القتالية لكن قلوبنا مليئة بتاعوا عدين بس نحفظ ونعمل نتسابق في الحفظ أخارد يوسف أداشتني متى نعود إلى زمن الصحابة إذا, إذا, إذا, إذا كابدنا أنفسنا وتحملنا ولكن دونها خرص القتال الله المستعان. توفيقا بداية آخر السؤال الأخ عبد القادر من الشارقة خصوصا سيدنا يوسف قالوا أنما قبري ونفسي في أحد الروايات هذا هذا هذا أدب النبوة هذا الصحابة الذين أبوشروا بالجنة سبحان الله الرسول صل الله عليه وسلم هو أرقى البشر عليه قال لا أحد يدخل الجنة بعده قال ولا أنت قال ولا أنا عندما تغمدني الله برحمة هذا مثال توضع لا. دعاء نختجن بهذه الحق سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيدي يا رسول الله عليك. اللهم اجعلنا وكل من يشهدنا جمعا مرحوما يا رب العالمين أي. وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة أي. لا تدع لنا في هذه بيلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسترته ولا كربا إلا أذهبته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هدي إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته أو قصنته ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة موت روحا وراحة وبعد الموت إكراما وموثرة ونعيما اللهم أكرمنا ولا تهننا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا ارزق أولادنا بزوجات صالحة وبناتنا بأزواج صالحين قطر عنهم شياطين الانس والجن اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا واجعلنا على قلب رجل واحد آه. وردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا وجعل خير اعمالنا خواتمها آه. وخير ايامنا يوم ان نلقاه ولا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم آه. بمقعد صدق عند مليك مقتدر واقبل دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تكفينا كثيرا اللهم اجبر يا رب العالمين شكرا لفضالتكم بقي ان نلفت النظر أصدار المشاهدين مستمعين بأن البرنامج سوف يعد عدد الله لا تبركت يوم الأحد في الساعة الثالثة إلى الرابعة ظهراً وقبل فجر الخميس في الساعة الثالثة فجرا برنامج سفط الصف وإلى هنا نأتي لكم إلى نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم جميعاً وأشكر باسمكم الضيف الكريم الدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مشاهدين الكرام مستمعين أعزاء وحضر ضمان لقاء جديد نسأل الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.